وَلَمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُثْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهِ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 الت إذا كنتم في الفُلك وَوجينَ به برحِ طبة وَفرح به جأَت هاريخ عصف وَجأَهُ الموج وَوجأَهُم الموج منِن كل مك وظُّ أن أحيط بهم دعوا الله, له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا مِنَ يبغون في الأرض بغير الحق فلما أنجاهم إذا هم يبغون الأرض بغير الحق سو نم بہ یو کم المت النیا تم علین موروجی فنکمل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 أن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو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 وإما نرينك بعض الذين عدوهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على مَا يفعلون ولكل أمة الرسول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 اِذَا مَا إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ۗ أَلَمْ آنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أنتم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 من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة قُلْ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم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 والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذَلِكَ لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الغاب ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم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 فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن فَمَا فما سألتكم من أجر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 هَُّ بَعثْنَ مِن بعْدّ سَوهَارونَ إِى فِي الرعونَ وَمَلَئ بِآياتِنَ فَسْتَكْ بَرُ وَكَانوا قَوْمَم مُجرِمين فَلََّا جَ أَهُم الْ الحَقُّ مِن إِادِنَ قَُوا إِ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 يُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَهُ كِرْهَ الْ مُجْرِمُونَ فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفِهِمْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ أَنْ يَفْتِنَهُمْ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 وَبَشّر المُؤمِنين وَقَالَمُسىَ وَبَّّنَ إِ كَ آتَيتَ فِي الرعونَ وَمَلَأَهُ زينَةَ وَأَموَلَم فِي الحيةِ الدُّنْياَا وَبَّّنَا لِ يُضِلُّعَ سَبِيلِك. رَبَّنَا ٱتۡمِس عَلَىٰٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ وَٱشۡدِدۡ عَلَىٰ, على قُلُوبِهِمۡ فَلَا يُؤۡمِنُواْ حَتَّىٰ يَرُواْ ٱلۡعَذَابَ ٱلۡأَلِيمَ قَالَ قَدۡ أُجِيبَتۡ دَعۡوَتُكُمَا فَٱسۡتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ وَجَاءَ وَاسْنَبِي بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْبَحْرِ فَاتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَذْرَكَهُمُ الْغَرَقُ قَالُوا آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الذي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 مِنَ الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم.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 فهليَ تَظيرونَ إِلاا مِمثل أيّامِ الذيينَ خَلَ مِن قَبللم قُلْف تَظير إِ مَعَكُ مِنَ الْمُن تَظرين ثمُنُ نَجير سُلَنَا والَّذينَ آمنوا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 وَأمِرْتُ أن أَكُونَ مِنَ المُؤمنين وَأَن أقِم وَجههَكَ للِّين حَنفَ وَلَا تَكًُاَّ مِنَ المُشِكين وَلَا تَدِغ مِدُون الَّهِمَا لَا يَ فَعكَ وَلَا يَضُرُك فَإِن فَعَْلتَ فَإِنكَ إذَم